إلى ربها ناظرا ووجوه يومئذ باسرا تظن أن يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت التراقيا وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق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 وترك سدى ألم يكن طفتا من منيينا